الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا في شرح روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدام عليه رحمة الله قال المصنف فصل فضل أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل وإن اختلطت أخته بأجنبية هذا ألف الصورة الأولى اختلطت أخته بأجنبية دخل بلد فيها أخت له لكن لا يعرفها فيريد أن يتزوج فأي أمرأة بلد فغيرة محصورة واي امرأة فيها أو لو قلنا حتى في عدد من النسوة في عشرة نسوة عشر نسوة فكل واحد يحتمل أن تكون هي أخته احتمال ما تكون أخته فاشتبهت أخته بأجنبية هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أو ميتة بمذكات اختلطت الميتة بالمذكة وما عد عرف هل هذه الميتة ولا تلك هل يجوز له أن يتزوج أو يأكل تفضل حرمت طيب كيف حرمت الميتة بعلة الموت طيب والثانية والأخرى بعلة الاشتباه طيب هذا القول الأول القول الثاني وقال قوم المذكات حلال لكن يجب الكف عنهما طيب ما رأيكم في القول الثاني رأي الشيخ الموفق قال؟ وهذا متناقض ما هو القول الثاني لماذا إذا ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما نعم بل هو متعلق بالفعل أيها يقول إذا قلت المذكى حلال هي الحلال هي ولا أكلها حلال الكلام على الأكل مو الكلام على ذاتها. طيب قال هل هو متعلق بالفعل اللي هو الأكل ومتعلق بالزواج نكاح. طيب فضل فإذا حرم الأكل فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا هي حلال؟ نعم وإنما وإنما وقع هذا في الأوهام يعني في الخيال في الخيال العقلي. حيث ظاه الوصف بالحل والحرمة الوصف حيث ظاه الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسوادي والبياض والأوصاف الحسية يعني ما معنى هذا يقول هذا وهم وقع حيث ظاه شابه الوصف بالحل والحرمة شابه الوصف بالسواد والبياض والفرق ما هو والأصفح سلف ما هو أن الوصف بالسواد والبياض هذا متعلق بالفعل ولا بالذات بالذات والحل والحرمة متعلق بالفعل فيقول هذا خطأ يعني وهم حصل طيب وذلك وهم على ما ذكرناه والله أعلم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى ما هي المسألة الأخرى هي مسألة الزيادة على أقل الواجب ما حكم هذه الزيادة هل هي واجبة ولا مستحبة كيف هذا الكلام الزيادة على القدر الواجب نوعان إما أن تكون الزيادة متميزة أو غير متميزة صورة المتميزة مثل من وجبت عليه زكاة نصف دينار فأخرج دينارا كاملا هذا متميزة ولا مو متميزة ولا غير متميزة متميزة فيكون نصف الديناري فرد واجب والنصف الثاني مندوب واضح هذا لكن إذا كانت الزيادة غير متميزة مثل الطمأنينة في الركوع الركوع الواجب ما هو مقداره والسجود الواجب ما هو مقداره ها الطمأنينة الطمانينة يعني بمقدار سبحان الله مثلا سبحان الله كم قدرتها ثواني فإن زاد الزيادة هو ما ما ركع أو سجد بقدر سبحان الله مرة لا بل بقدر سبحان الله عشر مرات فالآن هو زاد على الواجب فالزيادة على الواجب هل نعتبرها مستحبة أو هي واجبة فهمتوا عليها إذا كلامنا في الحد الزائد في ما لا يتميز أما المتميز ما عندنا إشكال أنه أنه ندب طيب وغير المتميز هو الذي فيه الخلاف والصحيح أنه ندب يا أخي إذا كان مو متميز عندك متميز عند رب العالمين صح ولا لا طيب يا شيخ قال قال رحمه الله تعالى فصل الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود هذا مثال ومدة القيام والقعود هذا مثال ثاني وثالث إذا زاد على, إذا زاد على أقل الواجب فزيادة ندب هذا القول الأول الزيادة ندب واختاره نعم. أبو الخطاب نعم وقال القاضي الجميع واجب هذا القول الثاني أن الجميع واجب لماذا لماذا الجميع واجب قال لأن نسبة الكل إلى الأمر الواحد لأن لأن نسبة الكل إلى الأمر الواحد إلى الأمر واحد واحد, واحد والأمر في نفسه نسبة, أمر واحد نسبة الكل يعني الركوع كامل هو ركوع واحد طيب والأمر في نفسه أمر واحد الأمر بالركوع واحد وهو أمر إيجابي وما دام لا يتميز ولا يتميز البعض عن البعض هو لا يتميز عندك قال فالكل امتفال فصار كل واجب فهمت دليله طيب قال ولنا يعني دليلنا ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل الدليل الذي استدل به من قالوا بأن الزيادة ندهن إن الزيادة يجوز تركها يستركها مطلقا يعني يصدق عليها حد الندب ما حد الواجب من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندب طيب ولأن الأمر إن اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب والزيادة ندب كلام واضح؟ نعم تفضل وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيعقل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا كما يعني لو أدى لا يقول وإن كان ما ما يتميز عندك أنت لكن ما في مانع يكون بعضه وبعضه بعضه الله سبحانه وتعالى علمه قال كما لو أدى دينارا عن عشرين عن عشرين دينار طيب إذا أدى دينار عن عشرين دينار العشرين الدينار الواجب فيها كم نصف دينار الواجب نصف دينار والأربعين فيها دينار كامل فلو أدى ديناراً 20 دينار صار الواجب نصف دينار والنصف الثاني يكون ندباً انتهى المصنف من الواجب بتفصيلاته وانتقل إلى القسم الثاني وهو المندوب فضل الشيخ اقرأ قال رحمه الله تعالى القسم الثاني المندوب طيب والندب في اللغة الدعاء الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا الشاهد قوله حين يندبهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم حين يدعوهم إلى الفعل يدعوهم في النائبات على ما قال برهانا ها طيب بل ايش يفعلون طاروا اليه زرافات ووحدانا تفضل وحده في الشر يحد المندوب في الشرع افتح المعكوفة نعم. مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل طيب قال مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه يعني ما يلحق تركه ذم بسبب الترك. من غير حاجة إذن هو مأمور لا يترتب على تركه إثم والشيء الثاني لا يحتاج في تركه إلى بدل أن يلجأ إلى البدل هذا التعريف الأول التعريف الثاني وقيل هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه هذا التعريف الثاني ويمكن أن نقول ما أمر به أمرا غير جازب نعم الآن انتقل إلى مسألة المندوب هل هو مأمور به ولا ليس مأمورا به هل داخل في الأمر ولا الأمر خاص للوجوب وليس ولا يدخل الندب واضح المسألة هناك قولان تفضل القول الأول تفضل قال والمندوب مأمور به هذا واحد نعم وأنكر قوم كونه مأمورا هذا الثاني قف قليلا المندوب هل هو مامور به ولا غير مامور به الخلاف بينهم انه هل هو مامور به ولا غير مامور به وما في اشكال انه هو مامور به يعني داخل في الامر الخلاف بينهم موضع النزاع هل هو مامور به حقيقة او مامور به مجازا هذا هو الخلاف فالقول الاول لما قال المندوب مامور به اي حقيقة هو داخل في الامر حقيقة وانكر قوم كونه مامورا به حقيقة يسير اكتب عنده مأمور به حقيقة والثاني كونه مامورا به حقيقة بل مجازا يعني الذي انكروه ما هو على القول الثاني القول المنكر ما هو المردود أنه مأمور به حقيقة لكنهم يقبلون أنه مأمور به مجازا طيب الأدلة الآن شرع في أدلة القول الثاني أنه غير تأمور به حقيقة تفضل قالوا لأن الله سبحانه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذا الدليل الأول الذين يخالفون عن أمره طيب وال... والمندوب والمندوب لا يحذر لا يحذروا فيه ذلك. لا يحذر فيه ذلك. لا يحذر فيه, ذلك لا, يحذر لا يحذر فيه. صح. طيب. إذن هو خاص بال ال به حقيقة هو الندب هو الواجب. طيب الدليل الثاني. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا أن أشوق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد ندبهم إلى السواك علم أن الأمر لا يتناول المندوب يعني حقيقة ما يتناول المندوق إنما يتناوله مجازا لكن القول الثاني أنه يتناوله سير المعنى لو لا أنا شق على أمة لا أمرتهم بالسواك أمر إيجاب لا أمرتهم وجوبا طيب الدليل الثالث ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخير معه وفي الندب تخدير. فما يناسب الأمر الحقيقي؟ طيب الرابع. ولم يسم ولم يسمى تاركه عاصيا. تارك المندوب ما سمي عاصيا. إذا ليس مأمور به حقيقة مجازا نعم. طيب أدلة القول الأول أنه مأمور به حقيقة. سيذكر عدة أدلة. تفضل. ولنا أن الأمر استدعاء وطلب. نعم والمندوب مستدعا ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر هذا هو الدليل الأول إن الأمر طلب والمندوب مطلوب فيدخل في حقيقة الأمر طيب قال تعالى قال, تعالى قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القربى هذا دليل طيب وقال تعالى وأمر بالمعروف ومن ذلك ما هو مندوب أيوة يعني هذه التي فيها امر بنص القرآن شملت واجبات ومندوبات الدليل الثالث ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء نعم أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وامر استحباب نعم هذا الثالث أربع ولأن فعله طاعة وليس ذلك لكونه مرادا إذ الأمر يفارق الإرادة ولا لكونه موجودا فإنه موجود في غير الطاعات ولا لكونه مثابا فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب وإنما الثواب للترغيب في الطاعات طيب هذا الدليل الرابع يعني استخدم فيه المصنف ها الشيء يسمى السبر والتقسيم شوفوا قال ولأن فعله طاعة إيش القصة الآن إيش هو اللي فعله طاعة المندوب. طيب وإذا كان فعله طاعة يصير مأمور به حقيقة ولا لا هو يريد هذا الآن إنه, فعله حقيقي إنه أمر حقيقي ولأن فعله طاعة الآن بدأ يفصل في هذا يقول تسميته طاعة يقول فعله طاعة طيب لماذا كان فعله طاعة لماذا سمي طاعة هذا هو السبر التقسيم الذي سيأتي الآن هل سمي طاعة لأنه مراد لله هذا الاحتمال يعني مراد وقوع الجواب لا لأنه عندنا الأمر يفارق الإرادة يعني الأمر لا يلزم منه وقوع المأمور به قد يريده الله وقد لا يريده الله يعني يريد فعل يريد وجوده في الفعل لا يريد وجوده ويأمر به طيب هل سمي طاعة الاحتمال الثاني سنقرأ النص الآن بس باكم تتصوروا الموضوع الآن فعله طاعة فعل المندوب طاعة ولذلك دخل في الامر حقيقة واضح الدعوة الان طيب الدليل يقول لاننا سميناه طاعة الاحتمالات الاحتمال الاول انه انما سمي طاعة لانه مراد لله هذا الاحتمال الاول ويقول هذا غير صحيح ولذلك قال وليس ذلك يعني ليست التسمية بالطاعة لكونه مرادا لله تعالى إذ الأمر يفارق الإرادة إذا ما سمي طاعة لأن الله يريد وقوعه لا طيب أجل ليش الاحتمال الثاني إذن الأول لكونه مرادا هذا رقم واحد طيب الاحتمال الثاني ولا لكونه يعني ما سمي طاعة لكونه موجودا يعني فعلا موجودا حاصلا فإنه يعني الفعل موجود في غير الطاعات لأنه فعل موجودا فعلا موجودا فهل سمي طاعة لأنه فعل موجود لا ليس كل فعل موجود طاع، فإنه موجود يعني الفعل في غير الطاعات هذا الاحتمال الثاني أيضا مرتود طيب باقي الاحتمال الثالث هل سمي طاعة اللي هو المندوب هل سمي المندوب طاعة لكونه مثابا عليه يقول لا ولا لكونه مثابا عليه فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب الممتثل للأمر يكون مطيع هل شرط أنه إذا أطاع يكون مثاب ولا ممكن ما يثب وإن لم يثب يعني الأصل في الامتثال في الطاعة الامتثال أما الثواب فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإنما الثواب للترغيب في الطاعات يصير بقي احتمال رابع طبعا ما ذكره المصنف لكنه مذكر ضمنا بقي أن طا... أنه طاعة لأنه موافق للأمر إذن لأن قال ولأن فعله طاعة لأنه موافق للأمر فسار المندوب موافق للأمر إذن المندوب مأمور به فهمت الخلاصة مأمور به حقيقة مشايخ واضح المسألة هذه والغلاب إذن ولأن فعله طاعة لموافقته للأمر كأنه يقول لموافقته للأمر، فهو مأمور به. طيب، طيب. ننتقل. حسناً الله أлейكم. الآن سيجيب على قال وقولهم الآن يجيب عن دليل المانعين، اللي هو الدليل الثالث. تذكرون الأدلة اللي ذكروها الأول قالوا إيش؟ فليحذر الذين والثاني لولا أنا شق والثالث لأن الأمر اقتضاء جازم لا تخير فيه طيب شو؟ بيرد على هذا الثالث قال إذن هذا الجواب عن دليل المانعين الثالث عن الدليل الثالث المانعين قولهم تفضل وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع ممنوع يعني لا نقبله نرده إن الأمر ما فيه تخيير ليش ممنوع ألم نذكر قبل قليل الواجب الموسع والواجب المخيض أليس هذا نوع من التخير واضح ولهذا قال ممنوع طيب هذا جواب الجواب الثاني وإن سلمنا فالندب كذلك يعني ايش يقول الى سلمنا ان الامر ما فيه تخيير ترى ما اذا تبغون نسلم نسلم خلاص نقول ما فيه تخيير لا في الوجوب ولا في الندب كيف يكون ما فيه في الندب تخيير هذا مشكلة ولا لا ظاهر الندب فيه تخيير لا بمعنى اخر تفضل ليس فيه تخيير بمعنى عدم التسوية يعني ليس متساويين الفعل والترك ليس سواء يفعل ويترك متساوي لا قال فالنجب كذلك لأن التخيير عبارة عن التسوية فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير فهمتوا الجواب طبعا هذا جواب عقلي والأول كافي طبعا طيب تفضل ولم, ولم يسمى تاركه عاصيا هذا جواب على إيش مشايخ هذا جواب على الدليل الرابع ارجعوا انتوا ترقموا معي ولا ما ترقموا ها فالآن حص حص الحق يبان اللي يرقم اللي ما يرقم أنا ما أقول رقموا أنا قاعد أتسلع ولا أنا قاعد أضيع وقت فهمتوا أنا أقول لهدف لقصد الدليل الرابع ما هو ولم يسمى تاركه عاصيا فمدام ما سمي عاصا إذن ليس مأمورا به حقيقة هذا المعنى فالجواب عن الدليل الرابع ولم يسمى تاركه عاصيا لماذا لأنه اسم ذم لأن لأن لأن لا لأنه يعني العصيان لأنه أي العصيان أيها لأنه اسم ذم نعم وقد أسقط الله تعالى الذم عنه لكن يسمى عنه عن مين أيوة نعم طيب عن تارك المندوب عنه يعني تارك المندوب أيوة لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل ويسمى فاعله موافقا ومطيعا واضح وما يسمى عاصي نعم أسقط الله عنه الذم، لكن هو مخالف، هو غير ممتافل للمندوب، هو طيب. أكمل يا شيخ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرتهم بالسواك. أي هذا جواب عن الدليل الثاني. أيه؟ قال. أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب. هذا الجواب عن الدليل الثاني لسادل به على أن الأمر. على أن المندوب ليس في الأمر. طيب باقي الدليل أول لم يجب عنه. تفضل. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا هو الدليل الأول للمخالف. يقول إيش؟ يدل. يدل ]ه. على أن الأمر يقتضي الوجوب. نعم. ونحن نقول به. نعم. لكن يجوز صرفه إلى الندب. بدليل. بدليل. طيب فهمت المسألة؟ يقول. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب هذا دليل على أن الأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف هذا لا يمنع أن يكون المأمور أن يكون المندوب داخل تحت الأمر حقيقة لكنه صرف عن الوجوب بصارف قال لكن يجوز صرفه لكن أحسن الله. لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل ولا يخرج بذلك عن كونه أمرا لما ذكرناه في دليلنا والله أعلم طيب لا يخرج عن كونه أي المندوب أمرا لما ذكرناه في الدليل انتهى الكلام في المندوب الآن انتقل صنف إلى المباح طيب كم أحسن الله ليكم قال رحمه الله تعالى القسم الثالث المباح وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه هذا ألف هذا الجزء الأول من التعريف غير مقترن بذنب فاعله وتاركه ولا مدحه هذا باء من التعريف إذن التعريف اجتمل على أمرين الإذن في الفعل والترك وعدم اقتران الذم بالفعل ولا بالتارك عدم اقتران الذم والمدح يعني عدم اقتران المدح والذنب للفعل أو الترك طيب انتقل إلى مسألة الإشكال هنا في المباح هل المباح هو من الشرع ولا مو من الشرع يعني هل دليله شرعي ولا دليله عقلي فهمتوا علي ويش رائكم دليله شرعي ولا عقلي لا هو شرعي هو شرع إذا الله سبحانه وتعالى جاءت نصوص تفيد الإباحة إذن هو مواحب الشرع ما هو بالعقل فهمت؟ طيب هذه المسألة فضل. قال وهو من الشرع هذا القول الأول واكتب عندها عند الجمهور هو من الشرع عند الجمهور طيب القول الثاني وأنكر بعض المعتزلة ذلك شوفوا قال أنكر بعض المعتزلة ما هو أكثرهم أما أكثرهم فمع الجمهور أنه شرعي طيب الدليل دليل بعض المعتزلة دليل بعض المعتزلة الذين أنكروا ما هو إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك نعم. وذلك ثابت قبل ورود السمع أيوة. فمعنى, إباحة... فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع فهمت الإشكال من فين جاهم قالوا كيف يكون المباح شرعي وهو كان موجود قبل الشرع؟ فإذا هو استدامة ما قبل الشرع وكان قبل الشرع بالعقل، فإذا هو استدامة. أما جمهور العلماء وبما فيهم جمهور المعتزلة يرون من الشرع ما دام جاء الشرع بالتخير فهو شرعي. بغض النظر عن مسألة أن العقل لأنه ممكن يأتي الشرع بما يوافق العقل. واضح طيب قلنا الشان قلنا هذا ايش الجواب الجواب عن شبهته تفضل قلنا الافعال ثلاثة اقسام رقم هذه الاقسام القسم الاول قسم, قسم صرح فيه الشرع بالتخير بين فعله وتركه طيب هذا النوع ايش يطلع هذا شرعي ولا عقلي هذا شرعي طيب فهذا خطاب ولا معنى للحكم إلا الخطاب طيب هذا القسم الأول القسم الثاني أرقم هذه الأقسام وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخير لكن دل دليل يعني لم يرد فيه في عينه خطاب في ذاته لكن طيب لكن دل لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه إيه فقد عرف بدليل السمع ايه ولولا هو لا عرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع. نعم خلق لكم ما في السماوات والأقل الأدلة العامة يعني التي تدل على إباحة ما لم يحرمه الله فهذه تدخل فيها فيصير هذا النوع القسم الثاني صحيح لما يرد فيه خطاب بخصوصه لكن النصوص العامة تشمله فهذا اجتمع عليه دليل العقل ودليل السمع طيب القسم الثالث وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أزلة السمع طيب هذا المحتمل هذا القسم الثالث هو الذي يحتمل أن يقال أنه هو شرعي أو يقال هو عقلي فضل أو يقال يعني لا حكم له فإصير هو من العقل قال فيحتمل فيح فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير وهذا دليل على العموم على العموم فيما لا يتناها من الأفعال فلا يبقى فعل إلا مذلول عليه سمع فتكون إباحته من الشرع هذا الاحتمال هذا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني ويحتمل أن يقال لا حكم له والله أعلم. يعني ما لم دام لم يرد فيه شيء من الشرع فإذن لا حكم له. ما في حكم. يعني يقصد إنه هذا الكلام ينحصر في الأخير فقط، مع إنه احتمال أن يقال لا حكم له أيضا بعيد. فهذا يدل على أن على أن المباح الصحيح أنه من الشرع أنه حكم شرعي. طيب الآن سينتقل المصنف إلى مسألة شبيهة بما فات وهي حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل الشرع قبل ورود الشرع ما حكمها الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع من أهل العلم من لا يريد هذه المسألة ما يريد على أفعال وأعيان وإنما يتكلمون في الأعيان المنتفع بها طيب وبعضهم ينص على الافعال والاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع قال المصنف قال فصل واختلف في الافعال وفي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها في الافعال الاف وفي الاعيان با الافعال التصرفات كالاكل والشرب وغيره والاعيان يعني المنتفع بها مثل المأكول والمشروب والملبوس طبعا هو هذا المقصود المقصود الأعيان المنتفع بها حتى الأفعال الأفعال ستقع على مفعود به على عين يفعل بها طيب ما حكم هذه الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع عندنا في هذه المسألة أقوال القول الأول المصنف ذكر ثلاثة القول الأول أنها على الإباحة فضل فقال التميمي وأبو الخطاب والحنفية هي على الإباحة هذا القول الأول واحد طيب إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا هذا دليل طيب الدليل الثاني ولأن الله هذا س... دليل عقلي طبعا ما هو شريك. الثاني ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة نعم ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه سبحانه وتعالى ما يحت... ما ينتفع بهذا نعم يثبت أنه لنفعنا نعم هذا دليل عقلي ثاني إنه هذه الأشياء خلقت لحكمة والحكمة هذه إما نفعنا أو نفعه هو عز تعالى الله هو مستحيل أن يكون هو المنتفع فإذا لم يبق إلا نحن طيب هذا القول أو القول الثاني وقال ابن <تصفيق> حامد والقاضي وبعض المعتزلة هي على الحظر هذا القول الثاني أنها على الحظر يعني الأعيان المنتفع بها قبل الرود الشرع تحرم الدليل على ذلك لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح, قبيح. هذا الدليل الأول والله هذا تصرف في ملك الغير يعني في ملك الله هنا في هذا المثال وهذا قبيح طيب والله والله سبحانه المالك ولم يأذن هذا الدليل الأول من العقل الدليل الثاني ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا. فالإقدام عليه حضر الدليل الثاني أنه يحتمل أن يكون في ضرر في في الإقدام عليه فكيف تقدم عليه طيب القول الثالث في هذه المسألة وقال أبو الحسن الجزري وطائفة الواقفية أظن الخرزي ما هو الجزري في بعض النسخ كثير من النسخ فيها الجزري، وأبو الحسن الجزري، وأبو الحسن الخرزي. لكن الظاهر المراد به الخرزي هنا. تفضل. أحسن الله عليكم. م. وقال أبو الحسن الخرزي وطائفة الوقفية لا حكم لها. قبل الشرع. قبل الشرع ما لها حكم، لأنه ما في شرع أصلاً. الحكم سيأتي من الشرع، ولا يوجد الشرع لا حكم لها. طيب. أيه؟ إذمعنا الحُ إذ معنى الحكم الخطاب. الخطاب وما في خطاب يعني لا يثبت الحكم إلا بالخطاب الخطاب ولم يرد في ذلك خطاب نعم ولا خطاب قبل ورود السمع طيب هذا الأول الثاني والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه نعم وإنما هو معرف للترجيح والاستواء الشاء العقل لا يبيح ولا يحرم إنما هو يبين ما, ما هي الأشياء المتساوية ما الذي يرجح على غيره طبعا القول أسمع القول بأنه لا حكم له يشبه إيش التحريم اللي يشبه الإباحة يشبه الإباحة من ناحية إيش إنه هو لا حكم له إذن ما يتعلق به ثواب ولن يتعلق به عقاب ما له حكم فصار أقرب إلى الإباحة طيب أكمل يا شيخ يبقى يرد الآن الجواب على القول الثاني اللي هو القول بالحظر الذين استدلوا بقبح التصرف في ملك الغير طيب قال وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه نعم ولا تحكم فيه العادة المعنى نعم ولو حكمت فيه العادة فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه نعم بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النهار يعني يقول انه قبح التصرف الذين يقولون ان الاصل في هذه الاعيان قبل الشرع ان حكمها التحريم لماذا لانها تصرف حكم الاعيان المتفعة بها قبل الشرع التحريم لانها تصرف في ملك الغير يقول هذا غير صحيح لانه أن التحريم ذلك لا يعلم إلا بالشرع ولو أردتم أن تحكموا العادة فالعادة مثل تحكيم العادة لا تصرف في ملك الغير وأنه يقبح هذا يقبح في حق من يتبرر بالتصرف في ملكه وأما الله سبحانه وتعالى فلا يتبرر بل أكثر من هذا حتى في العادة يقبح المنع يقبح أن يمنع المالك من التصرف في ملكه إذا كان لا يتضرر بهذا التصرف مثل الذي يمنع أحد مثلا يتضلل بظل جداره أو يمنع أحد يستفيد من ضوء ناره ويقول هذا ملكي فهمتوا هذا قبيح هذا كله يعني رد عليه طيب فضل وهذا القول هو اللائق بالمذهب إيش القول هذا يقصد إيش الأول ولا الثاني ولا الثالث الثالث اللي هو عدم الحكم يقول هو يقول بالمذهب يعني بالمذهب أحمد لماذا فضل إذ العقل لا دخل له في الحضر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى سيذكره في الأصل الرابع وهو الاستصحاب طيب وإنما وإنما تثبت الأحكام بالسمع طيب أكمل وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا الدليل الأول لكن السمع ترى دل على الإباحة بعد ورود الشرع ما هو قبل لكن يمكن أن يقال نعم السمع لما دل بعد يصير فيه إشارة لما قبل طيب الدليل الأول هذا الثاني قوله وبقوله قل إن حرم ربي الفواحش الإباحة نعم وقوله تعالى تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الإباحة ع إيش المعنى الآن خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا دليل إباحة قل إن حرم ربي الفواحش معنى غير ذلك ليس بمحرم على الإباحة طيب قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم معناه ما سوى ذلك على الإباحة الدليل الرابع وبقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية معنى ما سوى ذلك مباح الخامس ونحو ذلك وقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه نعم وقوله إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته نعم طيب انتهى بقيت مسألة أخيرة ما فائدة الخلاف بيش نستفيد؟ أنه الاصل إباحة ولا الأصل التحريب ولا الأصل عدم الحكم تفضل وفائدة الخلاف أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل هذا هو فمن قال يعني إذا لم يوجد دليل فيستصحب الأصل فإذا قال الأصل إباحة معناه مباح إذا قال الأصل المنع فهو المنع طيب ننهي الباقي خلاص باقي بسيطي أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى فصل أيوة المباح غير مأمور به الآن في هذا الفصل سيذكر عدة مسائل متعلقة بالمباح الأول الأول الأولى يعني مسألة الأولى هل المباح داخل في الأمر تحت الأمر فهو مأمور به مثل الواجب والمندوب ولا لا قال المصنف المصنف قال هو غير مأمور به إذا المباح ما يدخل في الأمر غير داخل في الطلب ولذلك في التعريف هنا قالوا إيش خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إيش طلبا أو تخيرا تفضل يا شيخ. لأن الأمر استدعاء وطلب. نعم والمباح مأذون ما فيه ومطلق غير مستدعٍ ولا مط غير مستدعٍ ولا مطلوب. إيه. لا هو مستدع ولا مطلوب. طيب. وتسميتُه مأمور تجوز. بس مجاز ليس حقيقة. طيب أورد إشكال قال. فإن قيل أيه. ترك الحرام مأمور به. إيه. والسكوت عن المباح يترك به يترك به الحرام يعني يترك به الكفر والكذب الحرام فهمتوا الاعتراض يقول ترك الحرام مأمور به طيب على بناء على ذلك طيب أنا استطيع أترك الحرام بالمباح يصير المباح مأمور به هذا الذي يريده والسكوت المباح يترك به الكفر فيصير مأمور به ويترك به الكذب المحرم فيكون مأمور به الجواب تفضل قلنا إيه؟ فليكن المباح واجبا إذا أيه ما يصير مباح يصير واجب كمان مو بس مأمور به صار واجبا إذا طيب وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجبا طيب قد أترك الحرام بالمندوب فيصير المندوب واجب لأن تركت به الحرام تفضل وقد يترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حراما واجبا أي ممكن يترك الحرام بحرام آخر أقل منه يصير الحرام الآخر واجب تفضل ولتكن الصلاة حراما إذا تحرم, إذا تحرم بها من عليه الزكاة من عليه الزكاة وهذا باطل يعني واحد عليه الزكاة ما زكى فيجب عليها أن يزكي فاشتغل عن فعل الواجب بالصلاة يصير الصلاه هذه حرام فهمت اللخبطه هذا كلام يتنافى هذا باطل طيب المساله الثانيه الخلاصه ان المباح مامور به ولا غير مامور به لا غير مامور به حقيقة لا طيب المساله الثانية هل الإباحة تكليف ولا ليست تكليف فهمتوا المساله هل فيها تكليف الإباحة تفضل يا شيخ فإن قيل فهل الإباحة تكليف؟ قلنا قلنا ما قال الجواب اسمع الجواب سيكون بحسب المراد بالتكليف إيش المقصود بالتكليف إذا كان المقصود بالتكليف الأمر والنهي فالإباحة ليس التكليف وإذا كان المراد بالتكليف اعتقاد كون الشيء هذا مباح فهذا تكليف يعني على على الأدق أنه ليس بتكليف ففضل فإن قيل فهل الإباحة تكليف قلنا من قال التكليف الأمر والنهي فليست الإباحة كذلك إذا هذا القول هذا ألي الصوره الصورة التكليف الأمر والنهي فليست الإباحة كذلك وهذا مذهب الجمهور إن الإباحة ليست تكليف طيب ومن قال ومن قال التكليف ما كلف كل اعتقاد كون كونه من الشرعي فهذا كذلك هذا فهذا كذلك يعني هو تكليف لأنه يجب اعتقاد كونه مباح كونه مباح وهذا ضعيف الكلام الأخير هذا ضعيف إذا يلزم عليه جميع الأحكام لأنه جميع الأحكام يجب اعتقادها بهذا الـ بهذا الـ الاعتبار قال والله أعلم طيب نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد